رب قائل يقول ما دام الإنسان لا يستطيع طرد أفكاره الدنيوية وهو في الصلاة ويضيع ثوابه أو يقل فلا داعي للصلاة التي لا ثواب فيها فهل هناك من جواب على ذلك؟ إن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى مجاهدة قوية ومهما يكن من نتائجها فإن للمصلي نصيبا وإن لم يبلغ الغاية والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يمرن بخيال أحد أن الإخفاق في هذه المجاهدة يوحي باليأس أو يوعز بالقعود عن الصلاة ما دامت لا ترجى منها فائده بتحقيق الخشوع الذي يفلح به المؤمنون فإن الصلاة مع المجاهدة ولو قل شأنها فيها فائدتان أولهما الثواب على ما جرى على لسان المصلي من ذكر وقراءة وعلى حبس نفسه في الصلاة عن عمل الدنيا من أجل الآخرة وثانيتهما رجاء النجاح في المجاهدة فإن كثرة المحاولة قد تؤدي إلى الخشوع المطلوب أو تقرب منه كما يقال الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم واول الغيث قطر ثم ينهمر والميسور لا يسقط بالمعسور ويعجبني في هذا المقام ما جاء في حكم ابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 707 هجرية وفي صرح ابن عجيبة لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى ان يرفعك من ذكر مع وجود غفله الى ذكر مع وجود يقظه ومن ذكر مع وجود يقظه الى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غفلة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز والله أعلم